أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعددهن واحد عددك واسق الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعز حدود الله فقل ظلم نفسه لا تدري والله ذلك من أعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يسر الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتفظ ومن يتوجل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره يأثن من المعيض بالنسائكم إن اغذبتم فعدتهن بنادت أشوار واللاغي لم يحل وخدأت الأحوال أدنون أن يضعن حبلهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ذلك روه الله أنزل إليكم ومن يتق الله عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسهرون من حيث تكنتم من ولا تضاروهن ولا تضاروهن تغيطوا عليهم وإن كنوا لا بحمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآسوهن أجورهن فآسوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فستغفعنه أخرى لينفقوا ساعة من ساعته ومن قدر عليهم فلينفق ما آتاه الله لا يمكنك الله نفسا إلا ما آتانا صيد عن الله بعد عسر يسرا وكألي من قرية عدف عن أمره فيها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فلا ختوبان أمرها وكان عذبة أمرها خسرا أعز الله لهم عذابا شديدا فاتفوا الله ينقر للألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم مكرام رسولا يتنو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات يدخل تحت الأنا وخالدين فيها أبدا. قد أحسن الله, الله الله الذي خلق سبع سماوات ومن مثلهن